عن بسر بن أرطأة القرشي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة أخرجه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على عدوي وارني منه ثأري أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء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 يا من أرسلك الله كافة للناس أجمعين وبعثك رحمة وهداية للعالمين وجعلك خاتم الأنبياء والمرسلين يا شافع ويا مشفع يا حامل لواء الحمد يوم العرض اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على خير خلقك وأشر في رسلك وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وحشرنا في زمرته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارضى عن صحابة نبيك اجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات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 ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا النقل المبارك من رحام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لننقل لكم وعلى الهواء مباشرة شعائر أداني وصلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء السادسة من شهر ذو القعدة لعام 1445 من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه سائلين المولى تبارك وتعالى لنا ولكم قبول صالح الأعمال ومتمنين لكم أحبتنا الكرام متابعة منتعة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة السنة النبوية من هذه الرحاب الطاهرة أحبتنا في الله ما أروع هذه المشاهد الإيمانية لهذه القلوب المؤمنة المقبلة على مولاها وخالقها والتي تسابق الزمان في الوصول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب تعلقت بالله تبارك وتعالى وتعلقت ببيت من بيوت الله هو مسجد حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم في أجواء إيمانية تكتنف كل من تطأ أقدامه هذه البقعة الشريفة أسأل المولى جل وعلا أن يضلنا ويضلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم القيامة الله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 Had one Eşhadu en ma Muhammedur rasulullah Hayya salat salat Altyazı M.K. <Sessizlik>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 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة. وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله رببا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا خوت الإيمان أحبتنا في الله في كل مكان رفع مؤذن المسجد النبوي الشريف عادل ابن عبد الرحمن كاتب أدانا صلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ذو القعدة لعام 1445 نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القبل والعمل وأن يغفر لنا ولكم وأن يتجاوز عنا وعنكم إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات ها قد شرع المصلون هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأدية سنة الأذان امتثالا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة وهنا نعن معكم أحبة الكرام وعبر شاشة قناة سنة النبوية من داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش معكم هذه الروحانية في رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومدى السكينة والطمأنينة التي تسود هذه الرحاب المباركة ومدى الحب لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق العباد به محبة أنزلها المولى تبارك وتعالى في نفوس وقلوب عباده الصالحين حيث دعاه رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وها هو هذا الحب أحبتنا الكرام نشاهده واقعا ملموسا من خلال هذه الجموع الغفيرة التي أقبلت على مسجد رسول الله من كل مكان أحبتنا الكرام الآن تقام صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر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 Sıra kadem Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallah. Estağfurullah. Allahü Akbar. Allahü Akbar. Alhamdulillahü Rabbi'l 'Alamin, rahim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 Halidin فيها, la yuxhfef onhumul adab, ve lahum yuzdurun. Wei lahu kum, ilahu waheed, la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 فأحياه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لا آيات لقوم يعقلون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 الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا خوت الإيمان قضت شعائر صلاة المغرب من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة لهذا اليوم الثلاثاء السادسة من شهر ذو القعدة لعام 1445 وقد أما جموع المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ عبد الباري الثبيتي أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال أحبتنا الكرام قد وصلنا معكم لختام هذا النقل المبارك ويسعدني أن أرفع لكم أجمل التحايا وأعطرها من كافة الزملاء في استوديو قناة السنة النبوية وتحيات مخرج هذا النقل الأستاذ فواز الترجمي وحتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في نقل الجديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وكتب الفلاح لمن زكاها والخيبة على من دساها وأتبعها هواها نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصيكم بتقوى الله ومحاسبة أنفسكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون معاشر المسلمين إن الله تعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ومنحه العقل واللسان وهداه النجدين وبيّن له السبيلين إما شاكرا وإما كفورا. امتحنه بعداوة النفس والشيطان وكتب له التوفيق أو الخذلان وجعل مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النيران شرع من أجله الشرائع وأنزل الكتب وبعث الرسل مبشرين ومنذرين فمن الناس من استجاب وتزكى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومنهم من أعرض وأبى ونكث ومن نكث فإنما ينكث